إذ أوحينا إلى أمك ما وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَإِذَا تُصْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِي ۖ إِذ تَمْشِي كي تقر عينها ولا تحزن وقتل واصطنعتك لنفسي إذ هذا أكبر la lâu con lênâ la What did you do now? قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى Oh!